وآتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتنوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست ثم منهم رشدا فدفعوا إليهم, إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا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 وَإِذَا حَضَرَ القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 ان الذين ياكلون اموالا اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين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 وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار هؤلاء أعتدنا لهم عذابا أليما.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 وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن وَمُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّا كَانَ زَوْجًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا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 وبنات الأخ وتُومماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وأُممات التي في حجوركم.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 وَحَلالُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 فانكحوهن بإذن أهلهن وأتونهن أجرهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم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 وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا وَأَفْتِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غَيْرَ غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْهُوْمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَغَى إِسْمًا عَظِيمًا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون, ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا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 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا وَمَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِي نَوَالِ الصَّدِيقِنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ اللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ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 ولَئِنَّ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ تَكُونْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تَكْفُرُونَ كما كفروا فتكونون سواء فَلَا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله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 إلا الذين يصلون إلى قوم من بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلواكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلواكم أو يقاتلوا قومهم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 أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَوُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 قائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إِلَّا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء.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 ولأضلنهم ظلّنهم ولأ, ولا, ولا فليبتكن ينهم ولأمرنهم فلا يبتكّن آذان الأنعام ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن تخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 وَأَعْدَ اللَّهِ حَقَّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجْدِ لَهُ مِن الله وليا ولا نصير، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 تُوهُنُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما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 والوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنوذوا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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 يذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يَا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 119. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 110. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 وأخذهم الربا وقد نوع عنه وأتلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا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 يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تدفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتعوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى اللَّهِ وَكِيلَ لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين